أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين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 وكذلك أجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على من قبل كما أتمها على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة, يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا وذن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لا إن أكله الذئب ونحن عصبة إذا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الجب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 وكذلك مكنني ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده أتينا وحكمه وعلما ولما بلغ شده أتينا وحكمه وكذلك نجزي المحسنين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 وقال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لن نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتذرت لهن متكئ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأيناهُ أكْبرَنَفُ وَقَطَعَنَ أيديَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنَّهَا ذَا الْآمِلَةُ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لَمْ تُنَّي فِيهِ وَلَقَدْ رَعَوْتُهُ عَنْ نَفْسِي فَاسْتَعْصَمْ وَلَا إلَّا مِنْ يَفْعَلْ مَا أَأَمُرُهُ لَيُصَدَّنَ وَلَا مِنَ الصَّاغِرِينَ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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملك أفتوه في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وذكر بعد أمة أنا أنبهكم بتاويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع أجاف, يأكلهن سبع أجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعليه أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَتْ أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَتْكُنَّ يُوسُفُ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الآن حصحص الحق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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له مؤكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن يؤوف الكيل وانا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراوذ عنه أباه وإنا لفاعلون وقال إن اجعلوا تياني في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما أرجعوا إلى بهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَإِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مؤذن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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاي أخي ثم استخرجا من وعاء أخيه كذلك كدنا لي يوسف ما كان لي أخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليهم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يدها لهم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 وجئنا ببضاعة مزجات فغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنهم من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَّلَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين إذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. ولمَّا فصلت عير قاربهم إني لا أجد رائحة يوسف لولا أن تفنذون. قالوا تَالَ اللهِ إنكَ لَفي ظَلَالِكَ الْقَديمِ. فَلَمَّا أَنْجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِيهِ فَرْتَدَّ بَصِيرَ. قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.